الحمد لله نحمن ونستغفر ونسع ونعوه الله من شجورنا وفي سلام سيئة أعمالنا ويهد الله فلا مذل لك ومن يضل فلا ناد الله لا يشريك لك وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها بدينا الله ولا إلا يا الناس واحدة وقال ربنا ذو العرش المجيد من, من الخير و الله الذي تسائل النبي والارحال إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم لكم وما يوبئ الا فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان ارادوا الحديث الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الضر كل بدعه براد وكل براد نظم اما بعد لازلنا مع ختام سلاسل الاصول الفارقه بين السنه وبين الوصول في البدع فالاصول الفارقه بين السنه وبين الولاده المتصوفه تكلمنا على عقيدته الاصول الفارقه في العقيدات كنا سنتكلم في محاول ثلاثه في مسائل الاصول الفارقه في باب الاعتقاد الاعتقاد في الله بدل الولاد عقيدتهم في النبي صلى الله عليه وسلم عقيدتهم في الاولياء والكلام على الوسطي الحق عند الرسول الجماعة التي تنفي الغلو والتفوق هي وسط بين الغالي وبين الجافي عملا قلنا قبل الافكار اعتقادهم في الله الى التعالاء وهم يعتقدون بالاتحاد الحلول وقد انتهى امرهم الى ويله الوجود كما يقول به تعرض وكتاب الخصوص مرير بهذا والذي كان قد تشار الى ادري من ربنا العبد والذي قال وكل كلام في الكون كلام سواء علينا ان أو او نظام فانتهى بالنظر الى الكلام على وحده الوجود. وطبعا كما قلنا بكثير من المسائل قد نقل عن الحلاج نقل عن اليهود البسطامي كلام كهذا وكتبهم شهد عليه وكان يقول ما في الجبه الا الله ما في الجبه الا الله وعندما تسال احدهم بهذا قلت كل هذا كلام فوق عقلي لا استطيع تفسيره وهو حق شو الكلام يعني كلام ما اصل الكلام كلام كفري هذا كلام كفر دعنا الشخص الان كتاب الذوس العربي كله كفرات ودعنا الشخص سواء يعني ينظرون له في مسائل التجاره او الانتظار هو ربه وسيحاسبه نحن لسنا ربانا لكننا نتكلم عن المسائل المهمه التي تظل الاقتضادات الاخلاقيه في الله ذات العلاقه ذات السنه من ذلك كذلك ايضا صفات الله ذات هم لا يهونون بصوت الله دكارس استوى الله جل وعلا كلها الرحمن على عرش استوى وهذا التقصير عند علماء مكة في بان الله جل استوى على العرش على على العرش والاستواء بمعنى العلم لأن الاستواء يكفي يتعدى بنفسه يتعدى إلى يتعدى في ال على فإذا تعدى بنفسه استوى يعني نضج النضج كقول لقول, لقول الطيب إن الطعام قد هي قال استوى الطعام استوى يعني نضج بلغ وغدا نود الى النهايه الى ان أن ان ان ان استطعم ان يمكن قال اطعموا واستوى وإذا تعدى الى معناها انه قصد عمد الى شيء وقصره كما قال ذلك على ثم استوى الى السماء الى أو ثم استوى الى السماء زونا سبع سماوات الى ثم استوى الى السماء قصدها خلقها وسواها سبع سماوات سبحانه الذي علا ويتعدى بعد بعلا, بعلا وهذه معناها علا علا وارتفع سبحانه علا وارتفع سبحانه جل فيكون هنا الرحمن على العرش استوى يعني على على العرش وهو فوق العرش لذلك ورد ورد ادله كثيره هذا اقتضى سنن الجماعه وانا اسهبت القول فيه في شرح اقتضاء سنن الجماعه الجماعه بالإمام الأذن الكاري وأيضاً في السنة للنبي عاصم والشريعة الأجملي قد أشبعت القادة لذلك هذا التوحيد للتعكيد من لكن الغدر المقصود أن أؤسس الآن في عقيدة أهل السنة الجماعة ننظر المباينة الكبرى والمفارقة العظيمة بين أهل السنة وولادة المتصورين أهل السنة يقولون الرحمن عاشق ثوان أعتقد أن الله في السماء فوق السماء على, على السماء هذه عقيدة أصحاب جميعهم الإمام أبو بكر خليفة أبو بكر. رضي الله عنه ورضاه يعوان قد نبي أصالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم مسائح مسلم لما, لما معاوية من حكم السلمي صفع الجارية فذهب استحتك استحت وذهب المسلم فقال أعفقها يا, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا اقتري بها فلما جاءت قال لها أين الله قالت في السماء قال اعفقها بناه ومنا لما يقولون الثامنة اذا كانت جهه الحكم في تعقيم الفاتح على وصف فهذه دلاله على ان الوصف علية في الحكم من العلم اعتقد لما لانها مؤمنه وكيف استدل على ايمانيه هو جواب السؤال, السؤال. عندما قالها اين الله قالت في السماء قال ومن انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه باعتقادها جريئه حتى تسع سنوات باعتقادها بان الله تعالى السماء الله صلى الله عليه وسلم شاهد لها بنفسه لذلك قام ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويزبط علوم لا تقرا في العشره وهو يقول عندما كان في خطبه الوداع يقول للصحابة الكرام انتم مسؤولون عني فماذا انتم من تجيبون فقالوا نقول قبل نذجه وأتممت فقال اللهم فشد وأشار, وأشار إلى السماء أبو بطل لما دخل عن السلم ميتاً في أبي هو أمي فقفل بين عليه وقال تضت حيّن ميتاً يا رسول الله ثم قرد فقال أيها الناس من كان يعرض محمدنا فإن محمد قد مات ومن كان يعرض الله فإن الله حي في السماء لا للمقال في السماء وفي هنا بمعنى علم. بمعنى علم وهذا معنى قول الله العلا أأمنتم من في السماء يعني من على السماء لان الله على وجل قال لمشوا في مناكبها يعني على على مناكب ما وجد حتى انشق الارض مشى فيها سيقول هذا فيه معنى على و ايضا في قول القران في الصحراء انما قال ولو صلبنكم في جذوع النقد والمعنى على على جذوع النقد في هنا بمعنى بمعنى على هذه عقيده السور جماعه اما عقيده الولاده المتصوفه فانهم يرون بانهم حرمت يعني انك لو قلتم ان ارميها عشر سوى فقد جعلت له مكانا وهم مكان يقولون لنا مكان يقولون هو في كل مكان هذا من اعتقاد الغلات في أن يقولون بأنه يعني في كل مكان، بأن الله جات على في كل مكان. طبعاً لهم شبه، تمسكون بها أحاديث أحاديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. وأيضاً في الآية ما يكون من جد عدن لا وربعه ولا قصة لا وسادسه. وأيضاً قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. وقوله تعالى وهو ذا في السماء إلى وفي الأرض إلى. وأيضاً قال الله العالم الحمد الذي قلت سماوات الأرض واجعت نمات الأنوب ثم الذين كفروا براطين يعدلون ثم الذين كفروا براطين يعدلون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرهم وله رب فهذه كلها شبه وأنا رمت عليها بالتفصيل لأنني أكون فرحيل عليها لكن طبعاً لا ألقي هذه الشبه فأطلقها هكذا أما بالنسبة للآية وهو معكم أينما تنتم وما تنتم ناجو ثلاثة من هو وربعهم فتدأه الله بالعلم وختمها بالعلم وهذا إجماع السلف نعم هو معكم في علم لذلك أن مسعود قال مبين السمان وارض عام مبين أبو ثمان عام والماء أيضا مزيرة ثمانات معام قال والعرش كوضى الماء والله فوق العرش ويعلم هذا اعتقاد صحاب الأنقياه الذين اختراه الله لنبيه وذكاره فوق سبع سماوات وقال عنهم مؤذمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلاً فالحق أن هذا الـ هذا الضاطر الاتقاد كفي أنه يعتقد أن الله في كل مكان في الحشوش، في السماع، في, في, في, في, في, في, في, في الكلب، في البحار، في الأنهار عاونوا بالله, عاون بالله من هذا الاتقاد كيف؟ وأنا مررت رجل كان تفوا بالقبر فمنعته من ذلك. قال ماذا تفعل؟ قلت أنت ماذا تفعل؟ اتق الله تقبله إلى إلى الكعبة. فقال لا تف تعبد لله على القبر. له كيف؟ قال الله بالقبر. ثم قال والله فيني. وكنت لا لا أتصور أحد يعتقد يعني يتكلم بهذه الترجمة الصريحة لأن لا هذا هذا من من الوسائل العظيمة يعني من الضباط من الكفريات. التي يتمسكون بها أن الله في كل مكان، وأيضاً يتدلون شبه عندهم الأخرى، وهو الذي في السماء الله، وهو الذي في السماء الله يعني معبود، يعني هو الذي في السماء اله معبود، وهو في الأرض معبود ما هو في الأرض في, الأرض إله. في السماء معبود، في الأرض معبود كما قال أن ملك راكع ساجد يتعبد وهناك عباد في الأرض. بالبيت وعباد بلاذا شعر كانوا قيل لكن يعبدون يتعبدون لله فهو في السماء إله معبود مهلوه تحبه وتأله القلوب تعظمه قضوعا وذللا ومحبة وتقديرا وتفجيلا وإجلالا وإعظاما وأيضا في الأرض كذلك فأبنك يعني من يتعبد الله للسعالية خلاصا وتعبدا وذللا وفضوعا وإجلالا وتعظيما من ذلك وأما هو هو الله في الله على وهو الله في السماوات والأرض يعني هو الله في السماوات كما شاهدنا قبل ذلك في الدرس الماضي ووتفهم الأرض يعني ما ما أنت ما ما علم على ذلك ولا يفعل شيء فهو قد أحاط بكل شيء سمعا سبع من أن الله على كل شيء قدير قد أحاط بكل شيء وهم كما قلنا ايضا يلبسون على الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت سمعه الله تعالى لازم عبد القران لهم حتى احبهم بنحبته كنت سمعه الذي يسمع بصره الذي يبصره كنت سمعه الذي يسمع بي يعني أنا كنت سمعه الذي يسمع بي فهذه مسألة عظيمه جدا يا اما عنه كنت سمعه يعني انا اسددك لا يسمعك كما احب على ذلك كما قاعد البخاري الحديث يبصره الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى كنت سمعه، قال فبي يسمع، كنت وصلت زوج سوي فبي يبصر. القوات بتوفيقي بتسديدي بنصراتي فهو وهو ينصر ويصدق وفق عبد الموفق سدد. الله تعالى فتح الله رفض طاعة وغلق عليه أبواب المغصرين. وأما الحديث الأخير الذي يتمسكون به تلفيذاً عن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلت على عبد مارسته فلم تعد. تفعله طبعاً طعمه الحديث كله فيه الرواة قال وأما علمت عبدي فما كان مريداً ولا ولا ولا بعده ولا لا ولد عنده ولا ذلك عندي وهذه التفسير ثاني أيضاً تفسير حديث هذا قال لا ولدت ذلك عن هذا العمل وجدت عندي ثواباً وأجراً وأيضاً ولدت لا عنده جدت وبمعنٍ الملائكة لأن الله على ورثة الملائكة تكون له عمله مقيماً حاضراً كما جاء الحديث مصرح فيه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم فاشوفوا لا يتمسكون به والله فما سبحانه وتعالى ويعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى الجنه ولك فهو قاهر فوق عباده والله تعالى وانت في الفطره تعلم قلوب الله تعالى عندما تدعو لا ترفع عديك الا الى السماء لما لان الله في السماء سبحانه وتعالى حيث في فيه أولاد والحق بأن هذه العقيدة عقدتهم في كل مكان هي التي جرتهم بعد ذلك إلى الكلام على الاتحاد والحلول والكلام على ما استقر عليكم أفطار هو الوجود هذه التي وصلت به الى الاعتقاد في وحدة الوجود والكلام على الاتحاد والحلول أنهم تاروا الله في كل مكان هذه من قدرة الباطلة والأصول المباينة المفارقة بين هذه السنة وبين أهل المتصورة العجب أيضا في مساله الاعتقاد في الله عند التعبد وان كان هذا باب باب السلوك و باب التعبد هو ايضا يختص بالاعتقاد هم يعتقدون بان فأن من عبد الله خوفا من النار وطلب للجنة للجنه هذه عباده العوام ولا يصح الانسان أن يفعل ذلك فالواتب سوف يقولون ان العباده الحقه هو التعبد الله لذلك لا طلبا للجنه ولا خوفا من النار أطول هذه العقيلة مبينة لعقيلة النبي صلى الله عليه والعجيب كل العجب بأن على المدارة من الله المدار في الجن والإنساء لابد أن تعلم أن العبادة أيضا لها كواب إعطاب وليما، وليما نرى بأن ثلث القرآن يتكلم عن الجنة عن النار كواب المطيعين المطلئين, المطلئين، الفنوسين الصادقين المصابتين وأيضا عقاب الكافرين الكافرين يتكلم عن الكفر البجرة وعقابه في النار لا نالو على قال قال قال لا يجدم قوم لدي وما انا من من العبيد يوم يقول جهذب ما القرو قد مزيد فقال على اذا لكم مكان ضيق مقارنين كع هناك ثبوره على الاداره لها منها مكان ضيق هناك لا, لا تدع الله يجب ان قل وأنكم الجنة الممكن بما كنتم تعملون ولذلك ورد عن يكون جاهزا أنها قالت غار ربي على من لأنها عبدت يكون إلى الجنة الممكن ان من النار غار يكون جاهزا من الممكن ان يكون الى إذبات السند عنه، لكن تداول خلوبهم تداول هذا الكلام الذي جاء الرابعة العدوية أنه ما عبد الله خوفاً من ناري ولا حباً في جنازك بل هي المسألة لذات الله جل لعلاد أهل السنة يرون بأن, بأن, بأن عبادة الله في, في العلاد من تم أن يصبح جنة وأن, وأن, وأن يقفن نار وذكروا على قالها عن المؤمنين تنقصين من القراصين بل الأنبياء الأصفيائي قال الله عن الأنبياء قال قال وادعونا رغبا ورهابا فكانوا لنا فشأين قال وادعونا رغبا ورهابا والحديث الطويل لله لك يسيحون حول الأرض ينظرون إلى مجالس العلم فلا لهم فعندما يعودون إلى الله إلى علاه فيقول الله علا تعالى في الحديث يقول ما يقصون يقولون يسألون في الجنة فهرأوها يقولون لم لي يرد ولو رأوها لكانوا أشد طلبا طلب الجنة وضرب على لهم بدء لما يستعدون من ما يستعدون يستعدون من الله وهرأوها لا لم يرها لو رأوها كان عشترارا منها على إقرار نظار على ذلك على مكان على حال المُؤمنين الكلابي في كتابه كان يقول في قوله في قول الذي ذل في أولاد نظار اشترى من مُؤمنين أمولهم وفسوهم وقف إن الله اشترى من مُؤمنين فسوا أمولهم وقف عنده لم <مؤس> يتم الآية. أبو بكر الكلام في كتاب التعرف هو على مدى مصاعده التصوف قال قال قال, قال يعبده لا بالطمع. ان الله اشترى. قال اشترى من انفسهم وما لا يصدق. تذهب المسألة الله. الله اشترى من منامفسهم انفسهم لا قال اشترىها فهي ذات الله. لذلك قال يعبدوه بالرذ لا بالطمع. لا طمع في الجنه ولا أفضل من من الله كان باص. الايه نفسها ترد عليه وهذا اقتصاد القوم وهو الايه يرون ان هذه هذه عباده العوام عباده الخواص ما تعبد لله عز وجل ولا تعبا بالجنه ولا حب النار وهو يحتج بهذه الايه ويقول قد الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم ولم قف وقف ذلك عشان يستدل به وعجز الايه وختام الايه حج عليه قال الله تعالى بأن, بان لهم الجنة والذات قال ان تلكم الجنه اولس بما كنتم بما كنتم تعملون فهذا غلو وشطط وهذا منهم يعني كما قلنا انحراف عقلي ادى الى انحراف السلوك والتعبث حتى بلغ بي الانحراف فذكر سبب الانحراف العقلي وقد قال ذعر على كل وشاب هنيئا بما سلكتم في الايام القادمه كل وشاب هنيئا لما سلكتم بما أسألكوا في الأمثلة هذه دلالة واضحة جدا عند هذه السنة الجماعة التي ظهرت كلام الجنة بما, بما صنعوا من الطيبات من صيام من صلاة من صلاة ولذلك الإنسان قال قال الله تعالى إن الله لا يمل حتى تمل سددوا وقارب تدد وقارب الله تعالى قال عزم بالغدو الإنسان قال عزم بالغدو وروحت وشيء من الترجم تدد وقارب ولن تفحصوا قال قال وإن الله لا يمل حتى حتى تمل ولذلك كان يحص الأمة على أن تلتزم بطاعة التقطع عليه إن حب العمل إلى الله أدوانه وإن وإن طالب فهنا الكلبابي يعني يأخذ هذه الآلة يحج عليه فيحتج بها بسبب التأويل الباطل الذي يتأوله قول الله على كله واشربه هنية فيما سبق الأيام الخالية قال الخالية من ذكر الله كل واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية عن الخلايا يعني هم استحقوا الجنة بعدم ذكر الله ذلك الشعورات أرأيت هذا؟ هذه صراحة يعني هذا هذا الحراس أقوى مما أقول وهذا جهل مركب يعني هو يقول بالقول لا علاقة في الأيام الخالية التي خلت من ذكر الله يقول شوفوا نظرة عوام دخلوا الجنة لأنهم خلوا خلو أيامهم من ذكر الله لكن ذكر الله ذا الله ليس الجنة ولا ولا النار. واحتاج أيضا بتاعنا ال الاتفاق على بان جماعة بأن الله كل بما أسلبت في الامر القرية وأن الباب هنا ب بعيش. سببية لكن مقابلة. سببيه يعني سبب رحمة سبب دخول الجنه دخول الجنة يكون برحمة الله ما رحمة الله كما قال لن يقتل أحد لا من الجنة عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمته سبحانه في لكن سبب سبب وصول العبد لرحله الداله الاولى هو العمل الأعمال الصالحه هي التي جعلت المرء يرتقي الى ان يرحمه الله جل وعلا في كل الجنه ثم تتفاوت الدرجات بالاعمال واقول تركوا بجد انهم يسموها بما ترتم عملوا المعتزله ايضا في هذه الضلاله يرون ان الباء با مقابله وليس مقابلة باء با سببيه والذهب واوجدي يقول من اطاع وجب له الجنه لا الله يعلم ما يشاء سبحانه جل جده في اولاد فهذا غلو وهذا انحراف من ناحيه ومن ناحيه واما التصالح التصوف فالغلو عندهم هنا ثاني يقولون لا لا لا نعبد الله طلبا للجنه ولا النار هذه عباده العوا واحتج ايضا بقول الانسان الحس الخصي قال الله تعالى واما الصب فانه لي وانا به الحلاج يعني يفسر الحديث على ما هو القول لأن المسألة مسألة عبادة لذات باجة الهداء وليس عبادة طار الجنة على قطر من النار الحلاج يقول في قول القول تعالى لعنى أما صفرنا وليه وأنا أجزبت قال وأنا أجزبه. معناها أنا الجزاء إنما أنا الجزاء وهذا انحراف وتفسير التفسير هذا فوال مبين فهو الله يعقول انا أجزبي. أجزبي بما قال الله تعالى عددت العبادي الصالحين ما لعنه راد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشري. ولذلك منع الله تعالى الطلائع الصيام وأبياه بالنوم. كم مسرعون في الخيرات. جاءت من الله الطعام أسواق وكانوا في عبادون لله تعالى. النبي الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدمه ولما غارت عيشة عبد الله قال الله تعالى مبينا ان انه راجع المؤمنين بسبب عبادتهم قال إنما المؤمن الذين اذا ذكر الله وليذكروه واذا طلعت عليهم اياتهم سادتهم ايمانا وعلى ربهم توكلون الذين يقيمون الصلاه مما رزقناهم وقال الله تعالى انما, إنما يؤمنون بهايتنا الذين اذا ذكروا بها خرجوا سجدا سبحان محمد بن هم قال الله تعالى قال يدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا قاشي، وأما السنة فالسنة جديد من السنة راه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك عندما قال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أسمع انت معبد ولا ولا أعرف لندنك لك ولا لندن معاذ يعني لا أقطع عنكما شيء قال وإني أسأل الله جنة وأستعيد رأبي من النار فقال حولها لندن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعين يسأل الله جنة وأيضاً يا يا من الضلال وطبعا هذا الاعتقاد اعتقاد انهم لا حضور الله ضرب الجنه من النار يصل به في إلى الجنون المشهور عندهم بالكلام على الفناء الفناء يصلون بذلك إلى إلى, الى الى يعني اعتقادهم في ذلك على مسألة الفناء ومساله الفناء هذه ما هم في سكرات فان كان في الفناء يدخل في مساله الفلون. وتسمع ما تسمع من الحلاج ومن من يزيد البصامه غير هؤلاء الجنه الكفريه المشهوره ما في الجبهه الا الله والاخر يقول هذا شان ما نادر من الرب من, من العبد ويقولون بان التعبد جل وعلا لذاته يدخل الانسان وهو في الدنيا في جنته هذا ليس كلامي ليس كلامي هو يشابه اللفظ للطن لكن ليس حقيقة الامر كما قال الدمية تكوني يا جنة من لم يدخلها لهذا جنة الله يا جنة الذكر إذا أنس بالله الأكثر من ذكر الله يستشأل بحلاقة الإيمان فيستشأل بشيء ولو كان ولو اجتمع الجنة عليه لن يصل إليه الانس بالله الذي تعله غروراقت العين وغرفت ثم يترقى القلب والناس يلهج بذكر الله تعالى يعيش في جنة هي عظيمة جدا هي ج جد جد هي جنة عظيمة جدا هذه جنة تدل على جنة ذكر الله تعالى ليس هذا مقصود عندهم الجنة عندهم هو الفناء لتعبد ذكر الله تعالى فياصب إلى الكشف ومعنى الكشف الكش أنه التصرف الكومع من الغيب واصب إلى ذلك كما تبين بالكلام على الولاية ومراتب الولاية عندهم ومن يكشف عنه الغيب ومن يعلم الغيب ومنهم في هذا الأمر هذا الأمر كما قلنا بأنه يتلجح به كثير من السفين يعني قد قال وصل إلى ذلك المسطامي إلى الفن وطبعا كما قلنا كان جنته هو الاطلاع على الغيب والتصريف بالكلم فلما كلمه النار قال لو سقطت في النار لأطفته قال لو بسقطت في النار لأطرأتهم وكما قلنا ترجع إلى كتب المدروئة هذه المسطرة عندهم لا ستكون من كرم قال ابن عزيز بسطامي قال لو بسقطت في النار لأطرأتهم وصل إلى ذلك هذه جمالة عقيداتهم في الله ذلك الله والمباينة عظيمة بيننا ونوب واننا نعبد الله على رهبة ورهبة واننا نطلب نطلب الجنة من على عبادته واننا نطلب النار غربا وعباده لله ذلك ولاء فإننا نحب نحب الظاهرة لله إللاً وتعظيماً وخدوعاً وضللاً فإننا نتعبد هذا الفعل الذين لا ترى له القول لا ليس له رهب من الله ذلك ولاء لذلك يهجمون هجوما هجوماً على المحرمات ولا شيء عندهم انهم خلاص بلغوا الى مراتب عليا في هذا الباب فما الذي وصلوا اليه لا ترى طبقات الشعران تعد ذلك الذي الذي جاءه مريد فقال قف وادح حمارا فرفع له زايده ف يعني عليه ويقولون وهذا المريد يبدو ال هذا هذه من الفرمات هذه كما كما سات في غلط المسود تبجح وقال لو لو بسطت على النار, على النار لا أطفأ هذه عمدت القوم ونا سأعطى في ربنا جلالة تعالى لأننا ما خلقنا إلا لإعلادات نعبد الله جعالا رغبا ورغبا وقال الله جعالا وفرق الجن وزين سائدنا لأعبدون وقال الله بكل مخلطة الرسولان أن نعبد الله ولتنبذ التعود وقال الله جلالة تعالى ومعسلنا ربنا من قبل ومعسلنا الرسول إلا, إلا لي أنه لا إله إلا, إلا, إلا من وحد الله تعالى نعبد الله تعالى على خوفاً وطمعاً وإننا نعبده رغباً ورغباً كما عبده يحيا وعيسى وثمسى ورئيس وكلما تقرأ بنا نبياء قال عدوننا رغباً ورغباً وكانوا لنا خاشعين لذلك لو لم يكن كما تقولون لو لم يكن بهذا الأمر خوفاً من عذاب الله وعقاب الله أو طلباً في تواب الله كيف يخوف الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو تقود في ضرورة طبعاً في ضابط النبي صلى الله عليه وسلم ضابط كل الامه قال ما ل... ولا مذور هيك اليك ويلا الذين عاقبوا خالد والظمى خالد واو الروح عليك الذين من قبلك لان وقال عنهم بلو... عن ولو كانوا من انبياء ولو اشرقوا لحفظ عنهم مكان مكان عملهم او او كيف ان تسال اسئله جد وانا اسال في وهذا البعث صدق من عمل اللهم دعوك من ضر وضر من عمل فهذا من النار، إحنا بالله من النار، ويطلب الجنة من الله دعاء جل في ولاه، فالعاص الله على خوفا وطبعا رغبا ورهبا ونحن نجد نبكي ربنا إلى ونجد الله ماذا فنحن نعطي ربنا نعوده خوفاً من ناري و خوفاً من آقابي نعوده طبعاً من جانادي و نعوده لذلك سبحانه وتعالى وهذه من البسول الفاريخة بيننا و بين أولاد قال المبوضة سؤولها يأتي إن في الله بشلام في الحلقة القادمة في البسول الفاريخة بين نعود السنة من أولاد في الاعتقاد في محمد النبي صلى الله عليه وسلم الغلوب كما ساعدني من كلماتهم ومن اعتقاداتهم في نبينا صلى الله عليه وسلم وأعتقادها من رسولنا الدماء الوسطية كي أن البدعة والطبارة من غلوب أو من جفور في هذا المنطق أتممنا اليوم في الكلام على جفور البريطة بين السنة وولادة المتصعوبة في الأتقاد في ذلك العالم. وسيأتي الكلام على الأتقاد في الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يدعى ذلك في موازين الحسنات وأن يعلم أننا ننفعنا وأن علمنا معلمنا. لأننا نتعلم أن يتعذى ذلك ذلك بالنسبة. أقول الله هذا وأستغفر الله ولكم ولذلك نضمت لك.